وعليا وعليا وعليا وعليا ما, ما حضرت حسين بو يا كربلا وحزان صحى قلبان ينزف بالدماء صحى قلبان ينزف بالدماء وعليا وعليا وعليا وعليا كان وياك مقبول العتاب وين شافك يا علي حز الرقاب سكان وياك مقبول العزاب وانسيفك يا علي حز الرقاب بالقفوف اليوم مذبوح الشباب بالقفوف اليوم مذبوح الشباب وعلي يا وعلي يا <تصفيق> جود, جود من عم عند وفال العهود كربلا ساق العطشاب اللي جوود كربلا ساق العطشاب اللي جوود من ضرجعه الطاقته الحشود من عم عند وفال العهود كربلا ساق العطشاب اللي جوود يا ابن اساكن عطى الشباب وعليا وعليا وعليا وعليا استخربك ما جيت لما انصباني جت فليل الشابو يا ابن ما شفت نشل لما نجيدو عشبت نشلال بصوت المنشد الحسيني حيدر الغراب الكلمات للشاعر الحسيني المبدع آمين الساعدي ونسألكم الدعاء